يا باغي الجنة صلاتك صلاتك لا تنشغل عنها بدنياك بمر الرب من الهيانتك ابليس والنفس الخبيثه تحميك بعد الشهادة هي سعاده حياتك بعد الشهاده حياتك ومتر الجنة عساها توديك أخلص بها لله وادفع زكاتك وتبع بها صومك وحجك الوالي أركان خمسة سيدات واجباتك للمنعم الوهاب ربكم انشيك هذا ومعها ستهن كان فاتك هذا ومعها ستهن كان فاتك في قلبك عقدها عقيدة تقديك آمن برب البنت تأمن عداتك وآمن بيوم البعث ربك بيحييك ومن بكل الكتب والرسل جاتك في المصحف اللي تفتحه بين يديك ومن ترى للرب جند فوانتك ملائكة ربي عبيد دم عليك وقدار ربي حب خلقت سواتك آمن بها من دون ريب متشكيك أركان ستة حطها جوف ذاتك عديدة التوحيد للحق تهديك آمن بها من قبل ساعة وفاتك آمن بها من قبل ساعة وفاتك قبل انسلال الرواب بنفكك واختامها الحسان واختامها الحسان كنز حسناتك قد العبادة كنك تشوف باري قد العبادة كنك